أَوْ تَقُولَ لَهُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نالي كو افته كن و نيموستي بدا قد جا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشْهَدُ لَذِيْنِ أَنَّكَ كَبُرَ عِلْمُ اللهِ الَّذِي سُخِّرَتْ لَهُ جَمِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَمَنْ يُسْأَلُ عَنْهَا تكون بما فاز ثقيم لا يا من تقوم دولا ظلم يا الذين أمنوا कि चै